وَإِنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتخذ وَلَا ولا ولدا كَانَ كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وَإِنَّهُ كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وَإِنَّهُمْ ظنوا كما ظننتم أَلَّن لن يبعث الله وَإِنَّا وإنا لمسنا السماء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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا